بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى وذاكر ربك وما قلى وللأخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى